يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترون ويكتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم فويلوا لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 آتوه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم نُبُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِنْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دياركم ثم أقررت لفضيله الدكتور